عندنا أختنا أما الله بتقول كنت سمعت من شخص من قبل أنه أن الله فضل الرجال على النساء بنص القرآن فأريد أن أعرف كيف فضل, فضل الله عز وجل بعد الحمد لله والسلام على رسول الله الله عز وجل فضل الرجال على النساء في القوامة فقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض هتلاقي ربنا عز وجل فضل الرجل على المرأة في القوامة انه هو قائم عليها هو بيشتغل يشتغل وهو يدافع عنها وهو حتى كوين البنياني ربنا عز وجل خلقه بكيفية انه يستطيع بيها ان هو يعمل وانه هو سبحان الله تجد ان الرجل يملأ البيت طمأنينا بخلاف المرأة وامور كثيرة جدا وان شاء الله في يوم من الأيام حضر حاجة دي وأسردها على مسامعكم ان شاء الله عز وجل فلعلنا ان شاء الله يعني نقف عليها في يوم من الاخر ان شاء الله عز وجل نحتاج الى جمع ونرتبها ونقولها ولا بأس كلنا بنتعلم ان شاء الله اختنا امة الله بتقول برضو السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام تقول انا مريضة تنزل إفرازات عبارة عن شيء أبيض سميك قالت الطبيبة أنها فطريات ما حكم طهارتها، وهل يلزم الوضوء عند نزوله وإذ لم أتمكن من الوضوء لتواجدي خارج البيت لأنني أكون في الجامعة وأجد صعوبة في الوضوء هناك ماذا أفعل؟ طبعا الحاجات اللي بتنزل بهذه هذه الشكلية هي بتعتبر يعني حالة مرضية ولكن بنقول للأخت هوني عليك لو أنت ما تقدريش يعني تتوضي لأنك موجودة خارج البيت مثلا ممكن أن أنت تتيممي وتصلي إن شاء الله وليس عليك إعادة تتوضي وليس عليك إعادة لأن طبعا أنت بتقولي مش هتقدر تتوضي آه آه المية موجودة بس أنا لا أستطيع استعمالها فهنا يجوز أن تتوضي تتيممي للصلاة وتصلي بالتيمم ولا يلزمك الإيه الإعادة إنما يعني هذه الإفرازات ما بتكونش يعني نجسة والله أعلم إني الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عليه قال وإن شاء الله أقبل لكم ال الإجابة على سؤال مثل هذا السؤال إني ال السائلة بتسأله فب... يعني هو لما سأل ال الأطباء في هذا الأم قالوا أن هذه الإفرازات اللي بتنزل إنما هي فطريات وليست وليست يعني نجاسة فكان يقول إن هي لا تبطل الوضوء يقول أنها لا تبطل الإيه الوضوء لا تنقض الوضوء لا طلما أنها إيه إنما إنما إنما إحنا هنأخذ بالأحبط أن كل ما خرج من السبيلين فهو ناقد للوضوء فبنقول لها أختي إن كنتي ما تقدريش فما تضيعيش الصلاة عليكي اتيممي وصلي ونسال الله عز وجل لك الشفاء العاجل إن شاء الله أخونا سامي أهلا وسهلا بيك أريدك تكون سجلت الحلقات أخونا سامي عشان الأخوات إن شاء الله يعني ينتفعنا والأخوة اللي بيحضروا معانا ينتفعنا بالـ ينتفعوا بالـ بهذه التسجيلات يقول أخونا سالم عليكم السلام سامي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل صلة أهل الزوج تعتبر من صلة الرحم بالنسبة للزوجة وهل تأثم لو قطعتها لوجود خلافات جزاك الله خيرات هو صلة أهل ال... يعني صلة الزوجة لأهل الزوج وصلة الزوج لأهل الزوجة ليس من صلة الرحم ناسلة الرحم القريبة اللي هي العم والعمة والخال والخالة والأخ والأخت وكده يعني والأم طبعا والاب ده هذا في الأساس إنما يعني أهل الزوج لا يعتبرون من صلة الرحم خاصة وإذا كان هيجي من من الصلا خلافات فيعني نقول بإني كل واحد يبقى في حاله أحسن آ نسلم على بعض من بعيد وإذا كانت الزيارات تسبب خلافات فيعني نحن لا نريد هذه الخلافات فيكفي ان احنا نسأل على بعض بالتليفون بالنسبة للرحم اللي هي ايه بالنسبة لل يعني لأهل الزوج والزوجة وان كانت هتيجي خلافات كتيرة جدا وستفسد ستفسد علاقة الزوج بزوجته فيبقى كل واحد في حاله افضل حاجة وان شاء الله ما يكونش في اسم بخلاف طبعا ما ذكرته من العم والعمة والخال والخالة والاخ والاخت وهكذا دول طبعا اللي الناس القربة القريبة او الرحم القريب والله اعلم يعني. لو حد عنده سؤال تاني يا جماعة قبل ما نقفل الصفحة اختنا امت الله تقول من تيمم من الحدث الاكبر ثم وجد ماء هل عليه الاغتسال لا هو في الـ في الـ في الـ الواقع ليس عليه اغتسال طالما بحث عن الماء فلم آه, اه من تيمم من الحدث الاكبر اسف نعم نعم من تيمم من الحدث الأكبر ثم وجد ماء هل علي الاقتصال نعم علي الاغتسال ولكن هو لو كان صلى بالتيمم فليس عليه إعادة لما صلى إنما عليه أنه طالما وجد الماء عليه أن يغتسل الحدث الأكبر جماعة لو إحنا ما وجدناش فقدنا الطهور ما وجدناش الماء نتيمم به أو نغتسل به أو وجدنا ما لو اغتسرنا به يصبنا ضرر زي فعل سيدنا عمرو بن العاص لما وجد ماء البارد ولم يغتسل به وكان أصبح جنبا فلم يغتسل به ومخافت على نفسه وتيمم وصلى بالناس وهو جنب فليس عليه عادة ليس عليه إعادة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نخل الصحابة له وقالوا له رسول الله عمرو صلى بنا وهو على جنابه تام وصلى بناه على جنابه فقال ما حملك على ذلك يا عمر صليت بالناس وأنت على جنابه فقال رسول الله تذكرت قول تذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويعني فكان هذا يعني إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بفعل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وصلى الله على نبينا محمد فهنا أختنا بتقول هل يعني من تيمم من, من الحدث الأكبر ثم وجد ماء هل عليه الاغتسال نعم إنما ما يعيدش الصلاة كان صلى بالتيمم وهو محدث حدثا أكبر لا يعيد الصلاة ولكن عليه إن هو يغتسل أدم وجد الماء عليه إن هو يغتسل برضو أختنا أمت الله يعني حياك الله هي هي اللي مشغلانا والله جزاء الله خيرا تقول سمعنا الحديث على أن القوم لو أن فيهم قاطع رحم لا تنزل على جميع القوم رحمة فما الحال لو أنه دنا جوفت على السؤال ده أما الله أكتر من مرة فما الحال لو أن هناك رحم لنا من جهة الأم يقطعون رحم لهم من جهة الأب وعندهم استحالة أن يكلموهم على هل نحرم الرحمة لمجالستنا يا أنا أنا أنا لم أقف على حديث مثل هذا ولكن يعني يا ريت المرة الجاية تذكور الحديث بأكمله, بأكمله وتذكر لنا مصدره في لنا تحقق من مدى صحة هذا الحديث وقال لنا أنا لم أقف على مثل هذا الحديث إنما على كل حال طيب نفسا يعني إذا كانوا هم يعني فيه استحالة إنهم يكلموا بعض فان شاء الله يعني لن تحرموا رحمة الله الله عز وجل ما فيش إن شاء الله يعني حرمان من الرحمة فإن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء فنسأل الله عز وجل أن تسعنا ولو أن هناك رحم لبعضنا كان فيها قطيعة فحاولوا وصلها لكن طرف الآخر قام بالإزاء فقرروا أن يعاودوا الاتصال بهم مرة أخرى لأنهم لا يتحملون رد فعل الطرف المقابل جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لي قرابة لي قرابة أصلهم اقطعوني وأحسن إليهم وأحسن إليهم ويسيئون إلي فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يعني لأن يعني في معنى الحديث يعني ايه ظللت على ذلك يعني فضلت على على الحال بتاعك ده انت تصلوهم واقطعوك وانت تحسن اليهم ويصيئون اليك لو انت ظليت على الحال بتاعك ده يعني فكأنك تسفهم المل المل هو اللي الرماد رماد النار الرماد اللي هو الناتج عن الشيء يعني انت لو جبت ورقة وحرقتها وحرقت هذه الورقة فت بعد الحرق تكون رماد رماد فكانك تسف اهو الرماد ده اسمه المل فكأنك تسفهم الايه المل ولا يزالوا يعني يعني في معنى الحديث عليك من الله يعني من يحفظك منهم يعني او كما قال صلى الله عليه عليه وآله وسلم أو معك ما من يدافع عنك من الملائكة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني في هذا في هذا الأمر فإذا كانت الـ الـ الـ يعني الصلة الرحم وقاطع سلطة الرحم وكان يعني هي سل سلطة الر الرحم معلقة بعرش الله عز وجل يعني تشتكي إليه مقام العائد تقول هذا مقام العائد بك من القطيعة فيقول الله عز وجل لها يا يا رحم أما طرد أنه من وصلك يعني أصل من وصلك وأقطع من قطعك ف يعني يعني إحنا نقول أول أفضل إن أنتوا تظل تتصل بهم حتى ولو قابلتم هذا أو قابلوا هذا الاتصال بالرفض أو بالإساء أو بالإزاء فده الأفضل يعني فإن لم تستطيعوا فالله حسيبكم بقى وأشهد عليهم الله سبحانه وتعالى ونسأل الله عز وجل أن يصلح ذات بيننا اللهم أمين مكتنى أمات الرحمن تقول ما حكم من حفظت بعض صور قليلة من القرآن ثم استصعبت الموضوع موضوع الحفظ والمراجعة فتركت الحفظ والمراجعة لما كانت حفظ له من فطرة كبيرة ولكنها تحاول الحفاظ على قراءة أي شيء من القرآن يوميا هي خيفة لأنها سمعت أن هناك عذاب في القبر لمن حفظ القرآن وتركه هي لم تحفظ إلا قليل ولم تترك القرآن إلا قليل ولم ولم تترك القرآن مطلقا بل تقرأ فقط فهل تأثم إن كان الحفظ صعب عليكي، يبقى كفاية عليكي إنك أنتي تقرأي. إنما ما يترك القرآن كله وحتى أن ربنا يعني ذكر في سورة الفرقان، و يعني سبحان الله، وقال الرسول يا ربي ما لي يعني يعني الآية إن إن إن القرآن أو النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي إلى الله عزوجل أن ال المسلمين تركوا وجعلوا هذا القرآن مهجورة، آه يعني آه آه هذا لا يجوز في حق المسلم أنه جورة القرآن، فعلى الأقل اللي محفظ إنه كل ورد كل يوم يقرأ فيه. إحنا كلنا بنعاني من سوء الحفظ وهذا ل يعني لذنوب كثرت علينا و, و, و, و ذنوب نرتكبها، فنص الله عزوجل يعني أن يخفف عنا ونسأله أني أتجاوز عنا وعن سيئاتنا. ف سوء الحفظ هذا يعني ذكر الإمام الشافعي في في بيتين من الشعر شكوت إلى وكيع وكيع ده كان الشيخ بتاع الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليهما شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني بالبعد عن المعاصي وقال لي إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي فاحنا كلنا عصى ونعاني من من الذنوب وهذا يعني الذي يجعل القرآن يتفلت منا فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يحفظنا من كل مكروه وسوء فلا بأس إطلاقا أختي أن أنت يعني تقرأي من المصحف ويكون لك ورد كل يوم أما أن يكونك أن أنت طيب أختنا أمط الله يعني أنت معذرة اكتبي اكتبي لي كده أنت عايزة أنه سؤال تاني وأنا أعيده أنه سؤال تاني انه السؤال السؤال الحدث الاكبر تامل من الحدث الأكبر ولا السؤال قطع صله الرحم واخونا سامي جزاك الله خيرا يعني على اتمام التسجيلات يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتك وفي صحائف اعمالك يا رب العالمين وان شاء الله اخواننا ينتفعوا واختنا امه الله ممكن ان هي ترجع الى التسجيل اذا كان اخونا سامي بيسجل الاسئله والاجابه فممكن ترجع اليها برضو لو لو احتاجت بس اكتبي اكتبي كده بسرعة علشان طبعا نحن تجوزنا الوقت بتاعنا اكتبي بسرعة كده علشان ألحق ان انا اجاوب على السؤال